الشجر والريح والجمري ذاها اللي حداني صوتها المسجون يطرب من سكين قلبه بلية والغيوم اللي ردت دبرقها بين المحاني تبري الخاطر متى ما جاوت الدمع هدية بعد ما غاب القمر واحترت بيني يا مكاني ايتساوت عند غيري بين مرواحن وجيه الامل ما من امل مات الامل بين الاماني دامها ما حسرت بين الشجر فيه ما أعطاني صاحب من فرح وقته ما أعطاني والحظوظ العود كبريتين بحني كثركية والعمر سائة تلف بدون وجهة في زماني موقفت إلا على وقت أعطى حزن حضية والمحبة سهد المسموم من صغر رماني واشتبيح الدم يومنا عرف ما في ديه لا بغاني ما دعاني وان ما بغاني خابر يفتح تروح القلب لو كانت ندية سامحة ربي ولي في القلب كان انه نساني طاوين حبه فادي وزع المباني تايها رجل على درب الولى صوبة خذاني من تظل وقت الرجوع اللي يفتني يوم طيّة والرفيق اللي بغى شوفي معك وبتحصان تعركه اقطع على كيف لحم مروق حيا ما بقاك فلام كثر اللي مضى والعمور فاني يا عسى ما ترى العين تكفير نسيه قدنا من العبد والامور عقب من عناني وامسح ذكار الصباح الكافيه وجهي بديه يطلع جمر على غصن يغني بالاماني اقسم الفرح حمي وان ترح ينزف مسويه اقسم الفرح حمي وان ينزف مسويه